وَإِنَّ لَجَنَّاتِ الْفِرْدَوْسِ لَمَفَازًا إِنَّهُ كَانَ وَعْدًا حَقًّا وَمَاَ يُوعَدُونَ إِلَّا حَقٌّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ وَلَئِن سَأَلْتَهُم I don't know what Mm-hmm. وَيُبَلِّغُ <تصفيق> إِنَّ for the whole I إلا تفعى من تدن فتنة في الأرض وفساد كبير الذين آمنوا منهم وعجبوا وجعلوا معكم ففاق كريم وقلوا الأرحاة أعطروا أولا